وعادت مظاهر الشرك الى الجزيرة والى نجد وانطمست معالم التوحيد في بيئة سياسية قامت على التنازع والتناحر ففي غضون ضعف الدولة العثمانية وسيطرة الترك على مصر والشام وغيرها من البلدان انقسمت الجزيرة ونجد انقسموا إلى ولايات فعلى كل قطعة وال يدعو إلى نفسه ولم يعود سيطرة للدولة العثمانية على الجزيرة مطلقا ولهذا النبي يقولون بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى خرج على السلطان وخرج على الإمام نرد عليهم بردين مختصرين الرد الأول أن الشيخ رحمه الله تعالى في كل كتبه قد قرر منهج أهل السنة والجماعة في أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الجائر شأنه في ذلك شأن أئمة الهدى ومصابيح الدجا ممن كان قبله فكيف يكتب ويدول ويقاعد ويؤصل ثم بعد ذلك يخالف هذه مسألة والرد الثاني أن هذه المنطقة لم تكن خاضعة للدولة العثمانية أصلاً بل تركها العثمانيون واستولى الترك على مصر بعد المئة التاسعة سيطروا عليها ولم يأبوا بهذه المنطقة ولم يلتفت إليها أحد بل هي عبارة عن إمارات على كل بلدة أمير يدعو إليها أمير الإحساء امير الدرعية امير العيينة أمير حرملة أمير كذا في كل بقعات من هذه البقاع البقاع أمير يدعو إلى نفسه فأين إذن مرجعية الدولة التي يرجع إليها وأين السلطان الذي يبعث وفوده على هذه المنطقة حتى نقول إن محمد بن عبد الوهاد قارج على السلطان كيف ذلك وهو الذي أصل أصل للسنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم أبدا فنشأ رحمه الله تعالى في هذه الحقبة من الزمان وفي هذه البقعة من المكان وهي التي كانت معروفة في التاريخ بنهاية العصور الوسطى